Thank <music> you. الشمس هالي صباح على الشمس هالي صباح على دي زهره حنانه بنفماي من قدري بتقول صباح صباح جميل وبرز جمالك جلوتي الشمس خانت الدنيا جنة غنا بهتت عادت حين وهني البيض ضح والشوق يانا لمغرى حق كل موجة من الفرحة تجري والنسمة بيني. موسیقی